ومن سيئات أعمالنا ما يهد له فلا منضل له وما يبضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبسهم هما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اما يطع الله ورسوله فقد فاجأ فاجئا عظيما اما بعد فان اصدق حديث كتاب الله احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اشرف امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما بعد اخوتي الكرام حيا هلا واهلا ومرحبا بطلب العلم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العلم أشرف ما يمكن أن يتقدم به المرء عباده لله جل جلاله كما قال انه أشرف من قيام الليل مع أن قيام الليل جاء فنصيب في شرفه حين قال النبي حين, حين قال جبريل للنبي أمين صلى الله عليه وسلم ما علم أن شرف المؤمن قيامه بالليل الآن نحن في آآ آآ آآ يعني مجلس من مجالس العلم الذي قال فيه أبو هريره رضي الله عنه واردة مجلس واحد أجلس فيه الزيد النسابت أتعلم منه آية خير لي من سبعين سنة وجايد فيها سبيل الله وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلس قوم مجلسا في يذكرون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا حفظهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ولذات عليهم السكينة وذكرهم الله في من في من عنده كفى فخرا بهذه المجالس ان الله جل وعلا يذكركم باسماءكم عنده في الملأ الأعلى بالثناء الحسن امام من هذا ايش مين محمد نضال هذا انت انت جالس تمزح ولا جالس تتعلم يا استاذ ليش دخلت انت عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته فإذا هذا المجلس مجلس كما قلت هو مجلس من مجالس العلم الله وعلا يذكر كل الذين يجلسون في المجلس بالسناء الحسن أمام الملك الأعلى وكفى أن الملك يقول وفلان جاء لحاجة فيقول الله دل فعلها هؤلاء القوم لا أشق بهم جريسهم وكفى بأن الملائكة تضع أجنحتها ربا لطالب العلم بما يصنع أن يتقرب إلى الله جل وعلا على بصيرة وأن يدعو الله على بصيرة واليوم نفتتح الكلام على فقه العبادات كنا من يومين أعتقد افتتحنا الكلام على فقه المعاملات جئنا على فقه العبادات هذا جعلنا أن نبدأ بداية نعقلها جيدا أن المرء يدور في معاملتي يدور المرء بين ثلاث معاملات معاملة بينه وبينه وبين ربه ومعاملة من... أنا ما أغضب انا أضع شيء في, مو... في موضعي إن كان, إن كان سمر... السمر بعيد عن مجالس العلم وإن كان العلم يبقى ناجسنا نتأدب بادب العلم وش الغضب اللي أنا أغضبته أنا قلت أنت داخل ماذا تفعل فقط لا لا استغفر الله انا ما, ما... ما أسيء لأحد لا أردت أن أبين أن هناك احترام أدب لابد أن يكون الأدب متواجدا في مجال السلام جزاكم الله خير اذا انا اقول هنا المرء مع رب له معاملات ثلاثه معاملة بينه وبين الله معاملة بينه وبين النفس ومعاملة بينه وبين وبين عباد الله دلهعله المعاملة بينه وبين وبين الله دلهعله نتعامل المعاملة بينه وبين الله هو قسم العبادات ثقل العبادات كيف تعبد الله له هذا سنتعرف له ونتكلم عليه معاملة بينه وبين الناس أقصها وعلى او أغلبها هي هي ودعم العوام أصلا يقولون كلاما فيه حكم يقولون الدين المعاملة الدين المعاملة على المرء أن يكون, أن يكون فاطنا لبيبا لبيبا أنه سيعامل من قبل الله بما يعامل به عباد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون, عون أخي والمسألة ستكون دائرة جزاء جزاء أج واجرا وأجرا, وأجراً طباخاً حيث ما كنت مع عباد الله جل فعلها كان الله معك إن سترت على عبد الله ستر الله عليك وإن تأدبت مع عباد الله جل فعلها فأغست الملهوف وأعنت هذا الحاجة وجدت أن الله يسارع في رضاك بإغاثتك وسد حاجتك وقضاء حاجتك وسد خلتك وقضاء حاجتك هكذا يعامل الله عباده أما قال الله جل فعلها لخير البشر على الاطلاق بعد الأنبياء المرسلين قال ألا تحبون أن يغسر الله لكم أبو بكر قال بلى بلى احب أن يغفر الله لي لذلك أعاد النفق هكذا فنسى الله للأسوال أن يجعل ذلك يعني فاتحة خير بيننا وبين ربنا في الكلام على مسألة العمل معاملة المرء مع ربه ده للأسوال فمعاملة المرء مع ربه هو أن يتعبد الله بالاخلاص اللي هي فق العبادات انتهينا من فق المعاملات مسألة المعاملة العبد لنفسه هذا اسم التهذيب هذا شيئتي وهذا طرفه وطرف السلوك طرفه طرف السلوك وأبدع في ذلك المثامية ومن أيضا في كتاب منازل, منازل مدارك السلكين شرح منازل السائرين أبدع إبداعا عظيما جدا وكان رجلا مهذبا مهزبا وكان يسعى سعيا حديثا للاعذار التي يقدمها للأنصار المهم الغرض المقصود المعاملة الأولى معاملة العبد مع ربه معاملة العبد مع ربه فهو أن يتعبد للعبادات التي أمر الله عباده أن ياتوا بها النظر فيها سنتكلم عنها من أمور الثلاثة ثم ندخل بعد ذلك الدقائق الفقهية التي تفتح لنا أبواب. قلت لكم وسأكرر وسأ... ما قلته. انا أدين الله الجامعات بأسرها لا تخرج طالب العلم الجامعات بأسرها اهتمامها بطلب العلم ليس اهتمام تقصيل وتأسيس طالب علم. هو اهتمام ثقافي. وهذا اغلب الم... ال... ال... الجامعات. حتى الجامعات اللي في النت. أنا ما أدد ما ولا جامعه وأنا درست بأكثر من جامعه كلها على الإطلاق لا تستطيع أن تخرج طلبة علم عشان أتكلم بحق في هذا الباب، فلذلك الطالب العلمي لابد أن يؤسس نفسه أساسا في مجال ما أرس على ركبتيه من حيث أن يعني يتقن أبواب العلم التي يتأصل بها ثم بعد ذلك أن طلق تفريعا في الطلب. فهنا في المحاضرات التي أنا أعطيها في الجامعة لا أعطيهم سقافة ولا أنني أمرر من أجل انتهاء منهج. أنا أريد تأسيس في العلم وت... وتأصيل وتفريع بعدها يعني إن كان هو منتهياً يكون المسألة عندنا بيننا وبينه مراجعة ما مضى وتأسيس ما فيها وتصحيح ما كان محدثاً على طريقة ليست بالقوية لا تربية تربية الأطفال لا تبعيد عننا المرة الفاتحة أنا سمعت منكم قلتم الهست مع من فشوفوا بقى الهست مع من عشان لا لا لا يخرجنا خارج بتاع كوارع بره ثانيه <تصفيق> انا انا اخرجت خلصت خلصت ممتاز ممتاز ممتاز جزاك الله خير فاذا اقول بانه المساله تاسيس لطلب العلم يعني على الاقل ان هو يخرج تشرق شمسه للناس جميعا لاننا لا نخرج حافظا كتاب كالكتب يوضع مع الكتب ولا نخرج ايضا مقلدا لا يفقه شيئا والا كان المفروض انه يكون رجل على وعي وثقافة وعنده تأهيب والله رزقه الذكاء وعنده الحرص والصبر هذا الذي الأمة بأسرها تتشوق لمثل لمثله حتى يعني يكون نبراسا لها وأن يكون توقى النجاة لها لأن العلماء هم توقى نجاة الأمة بأسرها الأمة تفتخر وزينتها بوجود العلماء وايضا تنجو بوجود العلماء لذا الاهتمام بطلب العلم في الأمة أشد من اهتمامهم بالماء والهواء يعني إن كانت الأمة في حاجة من ماء وهواء ويسعون ساعة حثيثا ل يعني تنقية الهواء الطلق وايضا استخراج الماء العذب فإن استخراج طالب العلم أشد الحاحا التي الأمة لأن الله أنت نجتها بوجود العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة قيام الساعة خراب الدنيا لا تقوم الساعة حتى يرفع حتى حتى يرفع العلم ويظهر الجهل بين الله العاقب العلم انتزعن انتزعوا من صدور العلماء، لكن نقبض العلم بقبض العلماء. قال قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالما لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤسا جهالة، فسئلوا فاستو بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا نقول أو أنا كان ودي إننا أطول في الكلام على فضل العلم، لكن ليس هذا مجاله. مجاله إن شاء الله يكون في دورة دورة سريعا نتكلم فيها، لكن الآن. يعني أدخل في العمد ما أريد العبادات المطلوب مني الآن هو فقه العبادات والكلام على العبادات العبادات هي أصل ما العبد مع ربه لأن الله تعالى قالهم خلقو جن وانسان إلا ليعبدون وقال الله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولنا أنا عبد الله ولئن بتطاود وقال الله جل في عليه مرسلا من ررسلا من قلبك مرسلا من حلياء لا إله إلا أنا تعبدون ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبد مخلص الله مخلصا له الدين وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاذ رضيبا له قال كنت رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ثلاث مرات وهذا شوف اسمه فقه الدعوه وفقه فقه الالقاء اراد ان يجذب الانتباه وسرع القلب من أجل أن يعي ما يقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله ادب جم فسكت ساعه سكت ومعاذ ما يتكلم يسكت لما يسكت النبي يسكت أدب الجم يعلم طلبة العلم كيف أن يتعلمه عندما يكونون في مجلس العلم كيف أن يتأدبوا بهذه الأداب ولذلك الإمام مالك لما سرد دار الحديث أولماءنا يقولون الإمام مالك يجلس يجلس الإمام مالك في مجلس التحديث كأن على رؤوسهم الطيس كأن على رؤوسهم الطيس فالأمر جلل في هذا الباب فإذن آآ آآ الاداب هذه هي تصل بالمر وترتقي به الى, إلى المعالي قال مؤدبا قال قال لبيك رسول الله وسعديك سكت النبي فسكت ساع ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال لبيك رسول الله ملبيا سريعا اجابه بعد إجابة فسكت ساع هو كل هذا ومعاذ يعني راسه يدور ماذا كان يريد مني رسول الله وهذا الذي, الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم اراد النفس منه ان ينتبه انتباها انتباه وان يفرق قلبه وحتى يتعلم فقال له اتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله اعلم هذا الادب الاخر قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا الشاهد الذي أردناه هذه معامله العبد مع ربه ثلاث قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال وحق العباد على الله الا يعظم من لا يمن لا يشرك به شيئا الاصل الاصيل والحكمة من خلق الخلق هي عبادة الرب جل, جل في علاه لكن عبادته بالتوحيد عبادته وحده ولا شريك له هذه معاملة العبد مع ربه هذه العبادة التي هي مطلوبة من العبد لابد لها من شرطين حتى تقبل يعني ليس كل عابد أيضا مقبول عند ربي جل في علاه والعلماء يعني أطالوا النفس هذا وأنا أشير إشارات أن العبادة لا تقبل عند ربنا جل في علاه إلا, إلا, إلا بشرطين اثنين وهذان وهذه... الشرطان عظيمان الشرط الأول هو الإخلاص لله جل وعلا لأن الله لا يقبل التشريع سبحانه جل علّا. قَالَ الله تعالى هل تعلم له سمية؟ تعجب أن هؤلاء جعلوا نظراء لله جل وعلا وأنداد ولذلك قال الله منكرًا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا والذين نعم نعم نعم يا يوسف والذين آمنوا أشد حبًا لله ولذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن مسعود قال أكبر الكبائر قال أن تجعل لله لله ندا وهو خلقك هذه أعظم الزنوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا في الصحيحين إذ السبع الموبقات ذكر منها الشرك كبالله قال الله تعالى ان الله لا يغسر ان يشرك به ويغسر ما دون ذلك لما يشاء كل ذنب خل الشرك أهوى ما يكون يعني ممكن صاحبه ولو تلأى كبائرة أن الله يدخل الجنة من أول واحد امراه كانت تزني كل ليلة وتأكل المال الحرام كل ليلة سقط كلبا دخلت الجنة رجل نحى شوكا من من طريق الناس دخل الجنه طبعاً المسألة هذه ضابطها ضابط عظيم وهي عباده القلب واسعه الكلام عليها ايضا اشاره فاذا اذا اولا شرط العباده ان يكون ان تكون إفراد الله تعالى بالعباده توحيد الله لان التوحيد به النجاة قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ورأك لهم الامن هم كذبوا الذين أملوا لما يبسوا أمانهم بظلم أبو وغيره وقال لرسول الله أين لم ينظر نفسه وقال ليس ذاكم ألم تسمعوا إلى قول الحكيم لابنه يا أبناء لا تشرك بالله إن الله إن الشرك للظلم عظيم فقصد بالظلم هنا هو الشرك فإذا لابد يعني أن يكون الأمر على, على على توحيد الله تاما فالعبادة لا تقبل إلا بالتوحيد التام وهو الإخلاص لا دلت علىه لذلك ترى أن الله حذر النبي أيام التحذير وهو من سيد الاولين والاخرين هو سيد المخلصين لرب العالمين هو أكرم الخلق على الخلق كما قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما ظرى الله ما برا وما خلق اقرب او قال اكرم عليه من رسول الله ومع ذلك قال له ولقد وحى اليك الذين مِنْ قَبْلِكَ لان أَشْرَكْتَ لا عَمَلُكَ عملك ولتكونن من الخاسرين فريمن تهديد شديد ووعيد اكيد لمن سيد المرسلين لان اشركت لا احبطن ذلك الفايز حقا منضبطا قلبا تعالى عن جميع, ليس فقط. عن جميع الانبياء ولو اشركوا عنهم ولذلك الحديث قال قال الله تعالى انا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه, تركته وشركه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المنافق يتابع النقيد قصدي لا يقبل عمله مردود من رأى الله به ومن سمع سمع الله به شرط الأول قول العبادة خلاص الشرط الثاني على ما قال المحققون من ذلك ألا ألا يتعبد لله إلا وفق الشر الآن السؤال مطروح لإخوة طلبة الجمعة في الزوم العبادة ما هي العبادة السلام عليكم ترلا تبارك سلام عليكم السلام وبركاته اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ما شاء الله ما شاء الله ممتاز ممتازة جدا دعيني بقى طالما أتيت بالإجابة التي كنت متوقعة يكون فيها تفزع عندكم فعلاً أنا أتناقش معك فيها هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إذا أنت تثبتين لله الأفعال الاختيارية صحيح ولا لا أنا يحب يقرأ إذا أنت تثبتين لله الأفعال الاختيارية ماي يح... نعم ما ي... كل ما يحب يقرأ يع يمنع أي نعم قال اس... اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وإيش ولا... ولا نعم هو أفعال الظاهرة ظاهرة ما هي الباطنة؟ الباطنة طبعا هو القلب إخلاص النية يبقى يكون فيها الإخلاص والتوكل والخشية والرهبة والإنابة ممتاز ممتاز. يبقى إذن العبادة تسمى الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه هذه فيها فائدة ليت أيضا من الزوم يأتوني بالإجابة فيها فائدة عظيمة جدا في التعريف العبادة كما أختنا الفاضلة عرفت العبادة هي سمى الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه صحيح؟ هذه يمكن أن تضع تحتها خطا وتستفيد منها فائدة عظيمة ما الفائدة التي يمكن أن يستفادها طالب العلم من قول من التعريف من تعريف علماءنا في قولي هي اسم الجامع لما يحب الله أرضاه صعب هذا أنا أريد مشتركة من الفيس و والميكسر وش فائدة التي يستفادها أو نستفيدها يستفيدها طالب العلم من قوله اسم جامع طبعا مريم جزاها الله خيرا هذه في العقيدة في كالسهم يعني قالت اثبات المحبه لله جيد أنا أريد اتعبد إلا بما أمره الله هذا قريب جدا مما أريد من الإجابة ممتاز اريدها تخلو طب ما رأيكم انا اجيب وانتم تفسرون خلاص اتت بها هذه فارسه الميدان ام مريم قالت هي ممتاز ممتازه من اثبات الابله ممتازين ممتازين هو خلاص ام مريم اتت بما اريد الاصل بالعبارات التوقيف إذا تسكت بقى هي وت تجعل غيرها يجيب كيف استنبطنا من هذا التعريف فقط هي اسم جامع والكل ما يحبه الله وارضه أن الأصل في العبادة التوقيف من وين من وين من وين استنبطنا من التعريف أن الأصل في العبادة التوقيف ويعني شو الأصل في العبادة التوقيف يعني العبادة العبادة لا يمكن للإنساني أن يتقدم بها بينات الله بي والملائكة إلا بأثر إلا بسماع إلا بخبر وهذا رد على هذه هذه هذه غصة في حلوق أهل البدع والضلالات يحاربون جدا هذا الباب ويردون اذابته وهو لا يذوب لأن الحق أن أصف العبادات التقيف لكن هل يمكن يكون فيها شهادات فيها شهادات من الصحابة هذا أمر اخر سنفصله إن شاء الله في الكلام عليه قبسكوت اسكت يا في برد على مريم الاثنين أس... ما... خلاص الحمد لله هم لا يعروني أنا أريد الزوم هو الذي يجيب ماذا نتفيده بأن الأصل في العبادات التوقيف من, و... من, و... من وين استنبطنا هذه القاعدة المهمة جدا طبعا أنا وأنا نعيم أيضا شارك التحسين والتقبيح هذا العبزال أنتم مررتم بمراحل عالية شفقة بالراحة على الناس ما رايت إجابة، انا أريد إجابة من هنا، من الزوم، من الجامعة وما أتاكم رسول طيب هو تستنبط من قولي, من قولي اسم الجامعة يحبه السؤال ما يحبه الله كيف نعلمه؟ كيف, كيف نصل إليه؟ نصل إليه أنا سأجيبكم إجابات وأنتم أجيبوني صوتا أو كتابة ما يحبه الله ويرضاه نصل إليه بالوجد، بالذوق بما هو أرقى من ذلك حدثني قلبي عن ربي ما رأيكم بهذه الرجابات الثلاثة؟ نحن نصل لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه بالوجه وبالذوق وايضا بما هو أرقى من ذلك الكرامه العليا حدثني قلبي عن ممتاز يا أبا عمر نفع الله بك أم السمية ها. ها نقولي ذي الرجابة تفضلوا ليست ال... بالذوق لا. لا طيب بالوجه كل الشعور. هذه شهوات يعني كان يعني هو. ما. اشتهيهما ايوه كل هذه هوا و... هو. صحيح لكن ما, رأ... ما رايك فحدثني قلبي عن ربي و... ولا قالوا, قالوا تاخذون علومكم من ميت لميت ونحن ناخذ من الحي القيوم نعم نأخذ ما أمر الله دي عز, عز وجل نعم نقول ما يحب الله وارضاه لا نصل إليه إلا بالتوقيف إلا بالكتاب أو السنة إذا بالتوقيف لأننا كيف نعرف أن الله يحب هذا ولا يحب هذا قال الله تعالى لا تقدمه بين الله ورسوله فإذا هنا من تعريف العبادة علمنا بأنه لا بد من الشرط الثاني وهو المتابعة أن تكون العبادة وفق ما شرع الله جل فعله ولذلك أنكر الله على طائفة من الطوائف اجتهدوا في العباده على غير اثر قال الله تعالى وربانيه ابتدعوها ابتدعوه وربانيه ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا بطغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية فقد ابتدعوها ولذلك أنكر الله ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من من, من, من, من احدث فيها حدثا لعن الله من, من, من اوى فيها محدثا طيب والكلام هنا أيضا لابد أن نفهم في هذا الباب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن صاحب البدعة وهناك من يشتهد في العبادة على غير اثر ما موقفه أو موقف النبي منه يجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالدوها، فلما تقاللوها ماذا حدث قال أحدهم إني أصوم ولا افطر والثاني قال أقوم ولا أنام والثالث قال لا أتزوج النساء فماذا حدث قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله واخشاكم له انا أقوم وأنام وأصوم وافطر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العبادات توقيفية. العبادات توقيفية. فإذا كانت العبادات توقيفية فإننا لابد أن نقول لا يصح العبد أن يتعبد لربه إلا بأصر. لا يصح العبد أن يتعبد لله جل وعلا إلا إلا بأصر. إذن شرط قبول العباده الإخلاص لله جل وعلا وأن تكون رصي الشرط العبادات القسمانية عبادات القلب وهي اعظم العبادات لأن هذه تسمى الطهارة المعنوية أعظم العبادات وعلماءنا يقولون عبادات القلب تلقى بالمرء للسماء وعبادة البدن مكملة لعبادات القلب وهي أيضا تابعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وإن في الجسد مضغى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هي القلب؟ فعبادة القلب من الخوف والرجاء والرهبة والرهبه والتوكل والإنابة هذه من أعظم العبادات وأساسها وأصلها المحب هذا أساس العبادات وعبادات بدنية عبادة البدنية هي المقصودة من الفقه الآن نتكلم عنه لأن الفقه الأول هو فقه السلوك فقه حسن التعبد لله دل فعله فهذا الفرق واجب علينا أن نضطر عليه لكن ليس في في منهاجنا او في الفصل سنتكلم فيه هذا باب باب الاعتقاد وإذا من الله علينا بشرح الاعتقاد يكون الأمر فيه تفصيلا العبادة الثانية عباده عبادة البدن وهذه المقصوده عبادة البدن وهذه المخصودة والعبادات البدن هي ثلاثة عندنا عبادة, عبادة بدن محضية العبادات البدنية محض البدن عبادات مالية في هذا أيضا ثلاثة عبادات بدنية مالية العبادات البدنية الصلاة والصوم والحق أن الصلاة والصوم من أعظم العبادات اولا خلاف بالعلماء هي افضل أفضل الصوم أم الصلاة لأن بعض العلماء قال بأن الصوم أفضل من الصلاة وهو أفضل عبادات البدنية وستدلوا على ذلك بأن النبي قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه إيش إلا الصوم فإنه, فإنه لي وأنا أجي به إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز قالوا أبهى من عطاقة الدلالة على نوع أعظم العبادات لكن الصحيح ان الصلاه هي أعظم العبادات على الاطلاق لسي أما أن الله قال أخذ الصلاه الصلاة لذكري وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع انتهى الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أول يستقن لما ربيع قدم له الوضوء وكان النبي جوادا كريما أراد أن يجازي, يجازي الاحسان بالاحسان قال سم قال مرافقتك في الجنة قال غير ذلك قال هو ذلك قال إذن أعين على نفسك بكسرة السجود فالصلاة أفضل العبادات على الإطلاق ولأن الصلاة صلة بين عبده وبين ربه والخلاف فيها عظيم جدا ان من تركها يكفر حابلة يرون تارك ترك الصلاة كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله الأول في هذا الباب والعبادة البدنية الثانية هي العباده عبادة الصوم وهي من افضل الطاعات النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال الصوم لا عدل له وقال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعل النار سبعين خريفا العبادات الثانيه العبادات المالية والعبادات المالية هي العبادات التي يتقرب بها المرء لربي دلفع لا بالنفقه كالزكاه والصدقه ايضا الانفاق في الجهاد في سبيل الله فكل انفاق فيه نفع متعدي فاما ايضا قدموا الذكات في هذا الباب على انها نفع متعدي والقاعده عند العلماء إذا تنازع في النافله النفع الذاتي والنفع المتعدي فالنفع المتعدي هو الافضل عند الله جل وعلا النفع المتعدي هو الأفضل عند الله جل وعلا في فيه سد الخلات وفيه قضاء الحاجات فالذكاه هي من العبادات الماليه وهذه فيها أنه أنه أن الله تعالى قد استحسى واستنهض الهمم على التعاون على البر والتقوى وأعلى وأرقاء وأسماه النفق في سبيل الله وكل ملكاني كمسي صحيحيني أدعواني أقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا ثلاثا وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ذكر منها ما من مال من صدقات والصدقات أو الانفاق يكون منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحبك الكفرات وايضا الزكوات هي اعظم اعظم سواء زكاه الماء او زكاه الفطر في هذا في هذا الباب وايضا النفقه بالجود والكرم وكان النسل يوصف بذلك كان جوادا كريما بابي هو وامي رجل فاعطاه جبا وواذيه من بين جبلين ملأه غنما حتى قام الرجل فقال ايها الناس اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أثرت العبادات التي جمعت بين البدن وبين المال ما هي؟ ما هي العبادات التي جمعت بين البدن والمال؟ الجهاد الجهاد جمع بين البدن والمال ممتاز ممتازة وما في أحد بيتبرع بالجاه غيرك هنا كتب الحج لماكتوب هنا في جبته نهى قالت الحج نعم صحيح الحج يجمع بين عبادات البدنية ولا المالية. طيب هنا اذا الكلام على العبادات وقلنا بأن الراجع الصحيح افضل العبادات على الاطلاك الصلاة واذا يتقدم الكلام في فقه العبادات ابتداء في ربع العبادات عن الصلاة الكلام عن الصلاة سواء العبادات البدنية والعبادات المالية العبادات البدنية المالية مرتبة وتقديم الاهم القاعدة عند العلماء تقديم الاهم على المهم واجب. توافقون على هذه القاعدة أم تخالفون؟ وإن وافقتم فما هي؟ فما هو دليل هذه القاعدة؟ تقديم الأهم على المهم موجب. توافقون أم تخالفون؟ يعني هذه قاعدة عند علمائنا في, في تقديم اسمه فقه الأولويات. تقديم الأهم على المهم موجب. توافقون أم تخالفون؟ فتناقشون وإن وافقتم فما الدليل عليها؟ يظهر ان السؤال أتعب, اتعب اهل الزوم واهل الفيس واهل المكتب اريد الاجابه ما في؟ تحيلون الإجابة ولا؟ أنا أرى أن الفصل ليس معنا ما كتب. نوافق ممتاز يدينا. طيب أنا أختزل كلام في رسالة جاءت لكن ما قرأته من من الزوم. نواف قل عائشة لولا نقوم بحديث عاد ب بكفر لهدمت الكعبة. ده تفخ الأوريات على مسألة المفاسد. هو يستنبط منه أنا أريد دليل صريح على تقديم الأهم عنهم واجه صاحة باش مهندسة دينا أتت بالإجابة أتت بها أنا حديث معادم جابل ممتاز أمم ماريها نعم ممتاز هنا, هنا عندنا سالة يرتب ومهندسة دينا وعيننا أمم ماريها في الجامعة بزال الله خير صحيح بعث النوم السلام معاذا إلى اليمن وهنا بعث اليمن يقدم الأولويات فقال له إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فبدأ بالأهم وهو توحيد الله، ولأن هذه قضية الكون <تصفيق> هذه الكون الكبرى قضية الكون الكبرى هي توحيد الله الذي فعله. <تصفيق> إذا بعد التوحيد في الصلاة، وهذا الذي سنرتبه الآن إن شاء الله. قال فقال قال إلي أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فينهم أجابوك؟ فعلم أن الله افترض عليهم صدقة إلى آخر الحديث. فإذا هو رتب التوحيد بقولنا مجال و مجال العقيده إن شاء الله. ثم قال أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. إذا الذي يبدأ به هو الصلاة. هذا درج عند العلماء أن فقه العبادات يبدأ بالصلاة. فإذا كان بالصلاة الصلاة لها شروط وأركان وسنن وهيئات وواجبات. هذا على قول جماهير أهل العلم. لأن الصنع الهيئات عند العمة الثلاثة أما الواجبات فعند الحنبلة <تصفيق> فنقول اذا إذن إذن لا يمكن للانسان أن يصل إلى عمدة الباب إلا بالطريقة الموصل إليه الدهليز الذي يمشي فيه حتى يصل إليه والعلماء اختلفوا في الدهليز هذا المالكيه يرون أن أعظم الشروط تقديما هو شرط الوقت والشفعية والأحناف والحنابلة يرون انا عظيم. نعم نعم نعم المكسر انت انت دكتور تامر الا ترى أن المكسر لم يجيبوا سريعا اموت انا كمدا كم سنه يجلسون معكم يكم من الكتب قد انتهوا ألا يعني, يعني انت ترى تستصغر عليهم ان يجيبوا سريعا هؤلاء القوم خلاص اصبحوا فوارس ميدان ولله الحمد لله من الله خير كلكم اهل الخير وفيكم الفضل والسناء سيدا الصلاه هي خير موضوع نقول أعظم شروط المركياء رونا الوقت فقدموا الوقت والجماهير يقدمون الطهارة وهذا الحق أن أعظم شروط الصلاة الطهارة لأن الله نصص على ذلك في في الكتاب نص على ذلك في كتابه حين قال جل في يا أيها الذين آمنوا دخلوا الصلاة فارسلوا وروحكم وأيديكم لا إلى المراس ومسحوا برؤوسكم ورجوكم إلى الكعبين قد يقول المركياء ونص الله على التوقيت آخر صلاة لدولك الشمس إلى غسل الليل وخلال الفجر إن خلالي الفجر كأن مشودة قلنا الطهر لا تسقط بحال قالوا لا تسقط لفقد الطهورين قال قلنا هذا خلاف بين العلماء لكن الوقت قد يسقط مع مع مع مع, مع الصحة ومع عدم الضرورة وعدم الحاجة وعدم البديلية إذا سافر له الجم بل إذا كان في الحضر في الحضر وكان المطر له الجم بل على قولنا عباس الفقاه السبع غير الأئمة الأربعة طبعا من يعمل هذا الحديث أنه يجمع في الحضر للحرج يجمع في الحضر للحرج فالحق أن أعظم شروط الصلاة ابتداءً به هو الطهارة لذلك نتكلم عن الطهارة ابتداءً فقط نبين بين الطهارة وتقسيم الطهارة وننتهي حتى نتهيء للدروس الذي ستفات إن شاء الله تعالى أنا يعني في ذهني أن نعطي الفقه يكون فقه مقارنا لهذا إذا كانت الطلبه درسوا قبل ذلك فقه وإلا إذا أردت فقه مذهب أنا أفعل ذلك الطهارة اعظم شروط الصلاة. كما قلت لأن النبي أيضا قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضا التهارة في اللغة بمعنى النظافة التهارة في اللغة بمعنى النظافة والاسم منها الطهر طهارة وتطهيرا أينزا تنزيها وهو التنزه من الأدناس يقولون رجل طاهر يعني يعني رجل سياب طاهرة من الأدناس تنزه منها وأيضا رجل طاهر قد نقول طاهر الاخلاقيات ولان طهر طهارتان طهاره حسيه طهاره معنوية والطاره المعنوية هي طهاره النفس طهاره النفس واصلها واسها واساسها طهاره القلب من الدغل من الحقد من الحسد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا علمنا صدوق اللسان فما مخموم القلب قال القلب التقي النقي لا غل فيه ولا حسد او لا لا حقد فيه ولا حسد. فطهاره القلب هي أهم والمقصود الأسمى وهذه لها أبواب أخرى يتكلم فيها والطهارة الثانية الطهارة الحسية وهي كما قلنا النظافة في اللغة وفي في هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة تعبودا لله دلت على تنقاسم إلى رفع حدث وأيضا إزالة النجس رفع حدث وإزالة النجس فالطهارة تنقسم الى اقسام الطهاره تنقسم الى اقسام الطهاره هي ازاله رفع الحدث الطاره الحكوميه هي رفع الاحداث والطهاره الحقيقيه ازاله الانجس يبقى الطهاره اثنان حكميه حقيقيه هي رفع الاحداث ما هو الحدث الحدث هو وصف يتلبس به الإنسان يكون ماني عليهم الصلاة هذا الحدث الحدث الأحداث وما تلبس به مر يكون مانعا من الصلاة والأحداث إما حدث كبرى أو حدث صغرى حدث أكبر وحدث أصغر الحدث ووالحدثان ماني من الصلاة وأحدهما أخف أخف من الآخر هذا هو الحدث فالحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا الحدث والحالة تلبس بها المكلف فنقضت عنه الطهاره شرعا يبقى الحالة النقضة للطهارة شرعا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل سوات أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا حتى قلنا والحدث حدثان حدث أكبر وحدث أصغر حدث أكبر وحدث اصغر الحدث الأكبر هذا هذا أمر أشق في الطهارة الحدث الأكبر الذي يمنع من الصلاة إذا تلبس به المكلف الجنب والجنابة هذا هذا الحدث متفق بين الرجال وبين وبين النساء وهذا لا يمكن الصلاة معه إلا بالطهر قالوا إن كنتم جنوبا فطهروا ولذلك لما جاءت أم سليم دخلت عن الإسلام قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ماذا على المرأة إن هي احتلمت ضربت ام بيدها على فمها وقالت عائشة تربت ذاكي وقالت مسلم فضحت النساء او المرأة ماء قال فبما الشبه ان يقول بذلك يجيب ويجيب عنها وقال لعائشة بل انت تربت ذاك ثم قال نعم عليها الغسل ان هي رات الماء والحادث الاكبر هو رؤيه الماء المني يعني فالجنابه فالج حادث اكبر مانع يمنع المكلف من استباحة الصلاه إلا ان يتطهر وهذا مشترك بين الرجال وبين وبين وبين النساء واصل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختان صار جنبا حتى لو لم ينزل حتى لم ينزل لأنه مختلف الصحابه في الذي جامع ولم ولم ينجب اكثر هل يلزم الغسل ام يلزم غسل ما أصابه منها والوضوء قالت عائشه على الخبيل سقطت لما سئلت على الخبيل سقط إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى ختانان وجب الغس إذا التقى الختنان وجب وجب الغس هنا الحدث الأكبر مانع من الصلاة إذا تلبس به المرء فالاغتسال هو الذي يرفع هذا الحدث الاغتسال هو الذي يرفع هذا الحدث ومن الحدث الأكبر ايضا الحيض الحيض والنفاس والحيض والنفاس خاصة خاصة بين المرأة تحيبها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ورد أنها تبكي خلنا نبكي أنفستي قالت نعم قال هذا أمر قد كتبه الله على من؟ على بنات على بنات فهذا أيضا إذا تلبس به المرة وصف إذا تلبس به المكلف كان منعا له من الصلاة ولا يستبع الصلاة إلا بالاقتصاد أما الحيد فلا يغتسل حتى, حتى له توقيت وتاقيت حتى ينتهي وقته وهو برؤية علامة الطهر والنفس ذلك على ما قال الفقاء أنه حيد متجمع الأطباء يخالفون في ذلك الحق أن الاطباء أهل تخصص لو خالفوا في ذلك نأخذ منهم طولهم. لكن النفاس وصف مانع من استباحة الصلاة. وصف مانع من استباحة الصلاة وهو من الحدث الاكبر بهذا الحدث الأكبر. وهذا كله في الطهارة الإيش الحكمية. الحدث الأصغر وهو مانع ايضا يمنع من الصلاة لكنه اخص عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مانع يمنع من الصلاة. الحدث الأصغر لكن ازالته تكون سريعا هو وصف بالمكلف يمنعه من استباحه الصلاه الحدث الاصغر قاله ابو هريره عندما قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا قالوا وما الحدث يا أبو هريره قال بسعون او درافه وايضا من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب ذهب مع انس بالحرب بالعنزة وإذاوة الماء فكان اذا قضى حياته صب الماء عليه ليتوضا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم فخروج أي شيء من السبيلين أيضا ناقض الردو غير المني يعني خروج الودي وإن كان نجسا الودي من مجرى البو هو نجس وهو ناقض الردو المذي على الراجح الصحيح كما سنبين إن شاء الله الراجح على الراجح الصحيح أن المذي أيضا ينقض الردو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسر ذكرك ومذاكيرك منه لدوق وتوضأ للصلاة وتوضأ للصلاة أما قول سعيد مسيب ولو سال على فخذي وأنا في الصلاة ما خرجت هو عن أحمد أنه طاهر والصحيح أن المذي ندس من تلبس به منعه من استباحة الصلاة فما خرج من السبيلين ال... كما قلنا البول والوجه والمذي كلها موانع تمنع من استباحة الصلاة وهذا من الحدث الأصغر وعند الشافعيه لمس المرأة من الحدث الأصغر، لمس المرأة من الحدث الأصغر، وعند الحنبلة خروج الدم من غير السبيلين كالفصاد حتى أو خروج الرعاف ينقض الودو، وقبول ذلك في خلاف العلماء، وسنبينه إن شاء الله، إن شاء الله تفصيلا في هذا البث. بهذه الطهارة الطهارة من الحدث بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاصلوا وليهاكم من المرافق ممسح الرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قل الله صلاة بغيرته وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ورزيت الجنة حتى يتوضأ فهذا ظاهر جدا في مسألة الطهارة طيب هذه الطهارة لا الطهارة من الحسد هيشف الطهارة من الحدث يعني هذه الطهارة لها ثلاثة موضع طهارة رفع الطهارة هيشف رفع الحدث المتلبس به المكلف من أجل, من أجل الصلاة الحدث الأكبر كالجنابه والمراه الحيد والنفاس عند رؤية علامة الطهر القصة البيضاء وايضا عند الحدث الأصغر يكون منه الودوء للاقتسال من خروج البول أو الغائط أو الوجه أو المزل هذا بالنسبة للطهارة الحكمية والطهارة الحقيقية هي إزالة النجس إزالة الندس وهذا إذا تلبس المكلف بنجاس ليس وصل هنا الآن هذا عين طهر الحققية هي إزالة العين الناديسة طهر الحققية هي إزالة العين الناديسة فالنجاسة قد تصيب الثوب وتصيب البدن وتصيب إيش؟ المحل الذي سيصلي فيه المحل الذي سيصلي فيه فهذه واجبة طهر الحققية واجبة مع الذكر والقدرة نعم وأما بالنسبة لأنسيان فيها خلال فقه العلماء سنتقل فيه بعد ذلك لكن نبين هذه الطهارة ونقف عندها ولو كان هناك ثمت أسئلة تسألون ونبدأ إن شاء الله التفصيل كما قلنا بالفقه المقارن من الدرس القادم الطهارة الحقية هي إزالة العين النجسة من ثوب أو بدن أو محل صلاة الطهارة الحقية هي إزالة النجس الحدث يمنع من سلحة الصلاة النرس يمنع من صحة الصلاة لا يمنع من الاستباح لأنه هو في نفسه طاهر لكنه يمنع من صحة الصلاة فهمتم الفارق من الطرى الحسي والطرى الحكمية والحقية تطرى هي إزالة عين النارسة إزالة العين والعين النارسة تمنع من الصحة لكن لا تمنع من الاستباح والطارة الحدث إذا تلبس أبيه المكلف تمنعه من الاستباح وجلث الناس يكون كما قلنا من البدن من البدن من البدن كما جاءت المراه تسال السلام على طهر من قال قالت تتبعي اثر الدم واغتسلي فقال فقالت له كيف اتتبع اثر الدم شو طهرت بدنه الموضع الذي نزل منه الدم قال تتبعي اثر الدم سبحان الله قال في لان هي كررت عليه السؤال وهي تعلم المساله سهله انت أين, اين مكان الدم تتبعي اثر الدم هناك قال بفرصه ممسكه فقال الله مين فقال فقاطعت عائشه لما لما وجدت عليه وسلم استحيا جدا وهذا يظهر في وجهه فاخذتها قالت فجذبتها فجذبتها فقلت لها قلت لها تتبعي اثر الدم بالطيب يعني في, في في المحل تتبعي اثر الدم لان قال لها تطهري قالت وكيف اتطهر؟ قال لا أتطهر؟ قالت وكيف أتطهر؟ قال لها تطهري سبحان الله فقالت فجذبتها فقلت لها تتبعي اثر أثر الدم هذه هي الطهر من البدن ومن الأدلة على أيضا وجوب الطهر من البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقفرين فقال يعزبانهم وعزباني في كبير أم أحدهما كان لا يستنزه من بودي في الولاي في لا يستنذه في سنة أبو داود لا يستنزه يعني لا لا لا تستنزه من بول لذلك كانت كبيرة وكان يوضع في القبر بها فهذه فيها دلاله على وجوب الاستنزاه وجوب دفع عن من البدن نعم لذلك العين النرس من البدن من الثوب قال الله تعالى وثيابك فطاهر وان كان بعضهم يحمل هذه على المعنويه يعني اخلاقك فطاهر وصحيح انها على الظاهر اشياء تطهر وثيابك فطاهر وهذا أمر ظاهر أمر الوجوب ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلى حجره طفل صغير فأمر بماء فأتبعه الماء وأسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب إحدانها يصيب الحي وتريد أن تصلي وطبعا تعلمون النساء صحابة كالصحابة كانوا من أزهد الناس في الدنيا فما كانوا يملكون فقال انسلم حطيه حطيه الثوب الذي يعني كان فيه الدم حطيه ثم اغسيه ثم انضحي بالماء حطيه ثم اغسيه ثم انضحي بالماء فهنا اهو ازاله النجس من الثوب ولان النبي ايضا كان يلبس نعلا وصلى بالناس بالنعل وصلى بالنعال ثم خلع النعل لما خلعه سالوه عندما لما خلعه خلعه, خلعه فلما سالهم عن ذلك قالوا انك خلعت قال اتاني بيل وقال ان في نعلي قذرا او قال أزم و قد يكون على النجاسه او يكون على الطهاره و الثالثه طهاره المحل المكان الذي سيصلي في الانسان قال الله تعالى ان طهر بيته للطائفين طائفين و العكسين و القاصد و صلى الله عليه وسلم من في المسجد قال إن, هذا ان هذه المساجد لا يصبح فيها من عمل الناس من شيء إنما هي لذكر الله والاستغاثة تعلمه ثم قال والله ما كراني ولا ولا نهرني ثم صلى ثم أقال صبه أو أهريخه على بوله ذنوبا من الماء هذا بالنسبة باختصار الكلام على الطهارة الحقيقية الطهارة ال الحسية والطهارة أو الحكمية والحقيقية ويأتي بعد ذلك البيان في التفصيل في كلام مفردات الطهارة. سيكون كما قلنا على فق المقارن، إلا أن تروا أن هذا يصعب عليكم وغير الطريقة. لكن الفق المقارن لا يهمي بمكان لو في أي أسئلة تفضل. نهاية الآن. لو في أسئلة. أن أن أعلم الناس وأنا يعني لايتك حضورتك طبعا لا يخف عليك مهم جدا التدارس فا طريقتي أنني لن أسكت في كل درس. عندما أعطي سأقف وأسأل وأريد الأخذ والرد والمناقشة. لان طالب العلم لم لم تنبني شخصيته العلميه بالفهم والاخذ والعطاء والرد في هذا الباب خلاص سيكون اما فمن تتكلم واما حاملا لا يفقه وهذا لا أريد لا هنا ولا هنا أريد طالبا للعلم يدقق وتكون له شخصيه علميه استطيع ان يرجح بين الخلاف بين العلماء <تصفيق> نعم جزاكم الله خيرا هذه الطريقه التي لابد ان يكون بها هذا نساء الله عليهم. بارك الله فيكم يعني نعرف هذه الطريق طبعاً بارك الله فيكم. جزاكم <تصفيق> <تصفيق> الله خير مع السلامة عليكم وشكر الله لكم. الحمد لله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم مع السلامة عليكم السلام عليكم. عليكم. عليكم. بالنسبة ل إن شاء الله يعني كده درس الحمد لله إن شاء الله نبقى يعني ليعطيبت الدكتور على المرجع و...